is born with that's that حفظ فالكم كان ذلك كله لا يطال الكلام كل رقم هو التوقيع هذا صار في يعني الله هو رب Mm -hmm. Oh wow. فَوَيْلٌ <تصفيق> لِّلَّذِينَ كَفَرْ ویدن جلاله <تصفيق> الله کار <تصفيق> نمرت الله وَإِنَّ اظهرك من وراء Yeah. ونفس لنا شیرشا اعوذر امر يوم اذن الله الله الله لم يالد ولا نوع وَالَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ وَدَاعِيَاتٍ كَانَ تَحِينُهُ وَطَائِرٍ مُقْبِلٍ ثُمَّ يُرَخَصُ there. Yeah. انت التواب الرحيم. وتفضل منا انك انت السميع العليم، وتبع علينا انك انت التواب الرحيم. واصل لنا وارحمنا ببركة في هذا الشهر العظيم. وبسلط القرآن العظيم.